بسم ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ذ ا ع ة ط ر ي ق ا ل إ س ل ا م على ش ب ك ة ا ل إ ن ن ت ت ت ر ق د م لكم ا ل ش ر ي ط ا ل خ ا م س ك ا ن م ت ط ه ر ا فشك ه ل أحدث أم ل ا يبني على الأصل ا ل ويدعو ش ك و ه ذ ا أ ص ل عظيم م ك ا ذ ك ر ن ا هذا ا ل ح د ي ث أ ص ل ع ظ ي م من أصول ا ل ش ر ي ع ة ك م ا مر معنا ا في حديث ل ن ن ابن ع م ا بشير ي ف د خ ل فيه ترك جميع ما يريبه يريب المسلم إ ل ى شيء يتيقن من جوازه وانه أ ل يلحقه به و أ لا يلحقه به اثم أ و شيء في دينه أ و عرضه لهذا جاء هذا المعنى في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة وقال ابن مسعود رحمه الله دع الشيء ل ل ي يريبك يعني ا الواحد الذي يريبك إ ل ى أ ر ب ع ة آ ل ا ف لا تريبك يعني ابن مسعود رحمه الله أ ن الذي يريب قليل والذي لا يريب المرء سواء في ا ل أ ق و ا ل أ و في ا ل أ ع م ا ل أ و في الاعتقادات أو في هذا كثير ولله الحمد فالذي يريب اتركه الذي يريبك من العلم الذي يريبك من القول الذي يريبك من ا ل أ ع م ا ل الذي يريبك من العلاقات الذي يريبك من الظن كل ما يريبك تخاف منه ولا تطمئن إ ل ي ه فدعه و ت ر ك ه إ ل ى أ م ر لا يريبك وهو كثير ولله الحمد فهذا فيه طلب ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت ي ق ن ة و إ ذ ا تقرر هذا فالحديث له ت ك م ل ة و قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فإن الخير ط م ا ن ي ن ة وان إ ن ل ك ذ ب أو ف إ الكذب ص د ق ة وإن ا ل ر ي ب ة ف إ ن الصدق ة ط م ا ن ي ن ة أ و إ ن الخير ط م ا ن ي ن ة و إ ن الكذب ر ي ب ة يعني في ت ك م ل ة في بعض الروايات وهذا يدل على أ ن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن ف أ ن ت ت أ ت ي إ ل ى ما تتلفظ به من أ ق و ا ل فتزنها بهذا الميزان ما ت أ ت ي ه من أ ع م ا ل فتزنها بهذا الميزان والعجب ممن يتكلم بشيء وهو في داخله غير مرتاح له ومع ذلك يغشاه فهذا مخالف لهذا ا ل أ م ر العظيم كذلك أ ع م ا ل لا يرتاح لها أ و ص ح ب ة لا يرتاح لها يرتاح ومع ذلك ي أ ت ي ه ا وهو غير مطمئن لذلك وهذا لا شك أ ن ه م خ ا ل ف ة لهذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وهذا ت و ج ي ه النبوي عظيم ا ل ف ا ئ د ة عظيم ا ل ع ا ئ د ة وقد كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يستعملون هذا وهذا الحديث أ ص ل في الورع أصل في ترك المشتبهات أ ص ل في التخوف من أ ي نوع من الحرام والورع سهل ق د قال بعض السلف و ظ ن ه حسان بن أ ب ي سنان قال إ ذ ا أ ت ا ن ي أ م ر وفيه ر ي ب ة تركته وما أ س ه ل ه ا على النفس وهذا ولا شك عند نفس المؤمن الذي أ خ ب ت لربه ف إ ن ه إ ذ ا اتاه ما يريبه يتركه, ما يريبه يتركه ويكون في ذلك ر ا ح ة النفس و ط م أ ن ي ن ه القلب وهذا أ م ر واضح في ا ل ش ر ي ع ة نعم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ق ا ل ر س ص ل الله و ل م ن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هذا الحديث أ ي ض ا من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ه التي قال فيها ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم منهم ابن أ ب ي زيد القيرواني المالك المعروف إ ن ه أ ح د أ ح ا د ي ث أ ر ب ع ة هي أ ص و ل ا ل أ د ب في ا ل س ن ة فهذا الحديث أ ص ل من ا ل أ ص و ل في ا ل آ د ا ء كما ذكرنا لكم في أ و ل هذه الدروس أ ن النووي رحمه الله اختار ل ل هذه الاحاديث كليه في أ ب و ا ب م خ ت ل ف ة في كل باب أ ص ل من ا ل أ ص و ل فيه قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه من حسن اسلام المرء من هنا ت ب ع ي ض ي ة يعني أ ن ترك ما لا يعني وبعض ما يحصل به إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م وحسن ا ل إ س ل ا م يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه بعض ما به حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني وهذا ظاهر من ا ل ل غ ة وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا حسن إ س ل ا م المرء حسن ا ل إ س ل ا م جاء هذا اللفظ ومشتقاته في أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة منها مثلا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ح س ن أ ح د ك م إ س ل ا م ه كان له بكل ح س ن ة يعملها عشر حسنات إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف و إ ذ ا عمل ب ا ل س ي ئ ة كانت ا ل س ي ئ ة بمثلها وله أ ل ف ا ظ أ خ ر ى فدل هذا وغيره على أ ن إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م م ر ت ب ة ع ظ ي م ة وفيها فضل عظيم و إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م مما اختلف فيه أ ه ل العلم فقال الطائفه إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م أ ن ي أ ت ي بالواجبات و أ ن ينتهي عن المحرمات وهي م ر ت ب ة المقتصدين يعني الذين جاءوا في قول الله جل وعلا ثم عورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله فالمقتصد هو الذي ي أ ت ي بالواجبات ويترك المحرمات ويجعل مع الواجبات بعض النوافذ فقالوا المحسن لاسلامه هم هذه الصفة. هم أ ه ل هذه ا ل ص ف ة يعني الذين ي أ ت و ن بالواجبات وبعض النوافل ويدعون المحرمات جميعا فمن كان كذلك فقد حسن اسلامه إ والقول الثاني أ ن إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م معناه أ ن يكون على ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن ف ا ل ع ب ا د ة التي جاءت في حديث جبريل المعروف قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك فالذي يحسن إ س ل ا م ه هو الذي وصل إ ل ى م ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن إ م ا على درجتها ا ل أ و ل ى د ر ج ة ا ل م ر ا ق ب ة أ و على كمالها و ه و د ر ج ة المشاهده وهذا القول الثاني ظاهر في الكمال ولكنه ليس ظاهرا في كل المراتب لهذا قال ط ا ئ ف ة أ ي ض ا من أ ه ل العلم إ ن إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م ليس م ر ت ب ة و ا ح د ة بل, بل الناس مختلفون فيه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 قالوا هنا عشر حسنات إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف عشر حسنات لكل من أ ح س ن ا ل إ س ل ا م يعني لمن كان له لمن كان له الاسلام وحسن منه ف إ ن ه ي ب د أ من عشر أ ض ع ا ف ا ل ح س ن ة يعني تكتب له ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى سبعمائه ضعف هذا بحسب درجته في إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م فدل تنوع الثواب على تنوع ا ل إ ح س ا ن يعني أ ن د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن تختلف و أ ه ل إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م فيه متفاوتون لتفاوت الفضل و ا ل م ر ت ب ة و ا ل أ ج ر على ذلك فقال إ ل ى سبعمائه ضعف فمن أ س ب ا ب مزيدها إ ل ى سبعمائه ضعف أ ن يكون إ ح س ا ن ه ل ل إ س ل ا م عظيما ولهذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين إ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا لكل أ ح د يعني لكل مسلم في قوله جل وعلا في آ خ ر ا ل أ ن ع ا م من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا قال هذا لكل أ ح د أ م ا من أ ح س ن إ س ل ا م ه ف إ ن ه في قول الله جل وعلا و إ ن تك ح س ن ة يضاعفها ويؤتي من لدنه أ ج ر ا عظيما وهذا التقرير صحيح ف إ ن الناس في إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م م ر ا ت وهذه ا ل م س أ ل ة م ش ك ل ة يعني لو راجعت الشروح كلام أ ه ل العلم م ش ك ل ة لكن كلام أ ه ل التحقيق الذين قرروا هذا هذه ا ل م س أ ل ة بينوا ان إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م له مراتب فليس م ر ت ب ة و ا ح د ة و أ ن أ ه ل ا ل م ع ص ي ة يعني من ظلم نفسه ليس من أ ه ل إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م فقال من حسن إ س ل ا م المرء يعني هذا الفعل وهو ترك ما لا يعني من حسن إ س ل ا م ه وهذا ظاهر في المرتبتين جميعا ف إ ن الذي ي أ ت ي الطاعات و ي ب س ع د عن المحرمات ف إ ن ه منشغل ب ط ا ع ة ربه عن أ ن يتكلف ما لا يعنيه و أ م ا أ ه ل ا ل إ ح س ا ن في مقام ا ل م ر ا ق ب ة أ و ما هو أ ع ظ م منها وهو م ش ا ه د ة آ ث ا ر ا ل أ س م ا ء والصفات في خ ل ي ق ة الله جل وعلا فهؤلاء منشغلون ب إ ح س ا ن العمل الظاهر والباطن عن أ ن يكون لهم هم فيما لا يعنيه إ ذ ا تقرر هذا فما معنى قوله ما لا يعنيه ما هو الذي يعني والذي لا يعني ا ل ع ن ا ي ة في ا ل ل غ ة هي ش د ة الاهتمام بالشيء أو الشيء المهم الذي يهتم به والذي لا يعني وليس لي به ع ن ا ي ة هو الشيء الذي لا ينفع المعتني به لا ينفع المتوجه اليه وليس له به م ص ل ح ة ومعلوم أ ن أ م و ر الشرع المسلم له بها ع ن ا ي ة و أ ن فقه الكتاب و ا ل س ن ة له به لكل مسلم به ع ن ا ي ة يعني فيشتد اهتمامه بها ف إ ذ ا الاهتمام بما فيه فقه للنصوص هذا مما يدل على حسن اسلام المقطع قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه بالمفهوم أ ن من حسن اسلام المرء الاهتمام بما يعنيه ما لا يعني المرء المسلم من ا ل أ ق و ا ل التي ليس لها نفع له في دينه ولا في دنياه أ و في آ خ ر ت ه أ و في أ و ل ا ه ف إ ن تركها من حسن اسلام المرء وهذا عام يشمل ما يتصل س بفضول العلوم التي لا تنفعه وبفضول المعاملات وبفضول العلاقات ونحو ذلك فتركه ما لا يعنيه في دينه ف إ ن ه هذا دليل حسن إ س ل ا م ه يعني دليل رغبته في الخير ل أ ن التوسع أ و الاتيان ما لا يعني في العلاقات أ و في ا ل أ ق و ا ل أ و في السماء إ ل ى آ خ ر ه هذا ذ ر ي ع ة ل أ ن يرتكب شيئا محرما أ و أ ن يفرط في واجب و ت ه و ت ه ر ت ب ة المغتصبين التي هي أ ق ر رتب اهل حسن ا ل إ س ل ا م أ د خ ل الشراح ايضا وهذا واضح وبين وقد جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ن من ما لا يعني المرء الكلام أ و السماع الكلام نطقا أ و سماع الكلام يعني أ ن من حسن إ س ل ا م المرء ترك ما لا يعنيه من الكلام سماعا أ و نطقا وهذا ظاهر بين ل أ ن اللسان هو مورد الزلل و ا ل أ ذ ن أ ي ض ا هي مورد الزلل فاللسان نطقا محاسب عليه العبد ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد وهذه ا ل آ ي ة ع ا م ة ف إ ن الملك يكتب كل شيء حتى ا ل أ ش ي ا ء التي لا تؤاخذ بها قال بعض السلف يكتب حتى أ ن ي ن المريض يعني ما حتى ما لا يؤاخذ به ف إ ن ه ي ك ت ب وهذا هو الراجح في انه يكتب كل شيء ولا تختص كتابته بما فيه الثواب والعقاب وذلك لدليلين ا ل أ و ل أ ن قوله من قول هذه نكره في سياق النفي وسبقتها من وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم يعني الذي لا يتخلف معه شيء من أ ف ر ا د ه ا ل ب ت ة ما يلفظ من قول ف أ ي قول لفظ ف إ ن ه يكتب والدليل الثاني ان تقسيم, الأقو... تقسيم ما يكتبه الملك الى انه يكتب ما فيه الثواب والعقاب هذا يحتاج له ان يثبت ان الملك الذي يكتب عنده التمييز في ا ل أ ع م ا ل ما بين ما فيه الثواب وما لا ثواب فيه والتمييز في النيات و أ ع م ا ل القلب و ا ل أ ق و ا ل التي تصدر عن أ ع م ا ل القلوب و إ ل ى آ خ ر ه قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في كتاب ا ل إ ي م ا ن وهذا لا دليل عليه يعني أ ن الملك يعلم ما يثاب عليه من ا ل أ ق و ا ل وما لا يثاب عليه و إ ن م ا الملك كاتب كما قال جل وعلا أ م يحسبون أ ن ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين إ ل ى آ خ ر ه دل هذا على أ ن ترك ما لا يعني في ا ل أ ق و ا ل والفي القول لفظا أ و سماعا أ ن هذا مما يعظم تعظم به د ر ج ة العبد لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من امر ب ص د ق ة أ و معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس فلهذا فيدخل فيه الحديث المراد القول السمع البحث عن أحوال لا أو لا يظهر به ذكرت إذن كما كثيرين تعنيك في دينك من عند أن عن تخصك أو أو أ و الحرص على م ع ر ف ة ا ل أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر فلان وش عمل وسوى ش وقال وفعل وخبره مع فلان وش عندك من ا ل أ خ ب ا ر وش ق ا ل و ا فلان والناس وش ا ا ل ن س عملوا ونحو ذلك فالاهتمام بهذه ا ل أ ش ي ا ء بما لا يعني هذا مخالف لما يدل عليه حسن ا ل إ س ل ا م فمن أ د ل ة حسن ا ل إ س ل ا م ترك ما لا يعني من فضول ا ل أ ق و ا ل وفضول ما يسمع ف إ ذ ا هذا الحديث من ح د ي ث ا ل آ د ا ب ا ل ع ظ ي م ة فينبغي لنا وجوبا أ ن نحرص على حسن ا ل إ س ل ا م ل أ ن فيه من الفضل العظيم ما فيه ومن حسن ا ل إ س ل ا م أ ن نترك ما لا يعني من الكلام أ و السماع كلام ا ل أ س ئ ل ة التي ليس لها داعي ي أ ت ي يستفصل و ا ت ا ر ة مع من هو أ ك ب ر منه أ و من قد يحرج باستفصاله وتدقيق في ا ل أ س ئ ل ة تجميع ا ل أ خ ب ا ر عن الناس وهذا فعل وهذا ترك وهذا ذهب وهذا جاء إ ل ى آ خ ر ه والتحدث بها وتوسيع ذلك ف هذا كله مذموم ويسلب عن العبد حسن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا غلب عليه ولهذا نقول في هذا الحديث و ص ي ة ع ظ ي م ة في هذا ا ل أ د ب العظيم من المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن من حسن اسلام المرء ان يترك ما لا يعنيه ما لا يعنيه في دينه ما لا يعنيه في أ م ر دنياه ما لا يعنيه من ا ل أ ق و ا ل ومما يسمع او مما يسمع واشباه ذلك ف إ ن في هذا ا ل أ ث ر الصالح له في صلاح قلبه وصلاح عمله والناس يؤتون من ك ث ر ة ما يسمعون أ و يتكلمون ولهذا قال بعض السلف في أ ن ا س يكثرون الكلام والحديث مع بعضهم قال هؤلاء خف عليهم العمل ف أ ك ث ر و ا الكلام وهذا مذموم أ ن نكثر الكلام بلا عمل نجلس مجالس ط و ي ل ة س ا ع ة ساعتين ثلاث في كلام مكرر مدار لا نفع فيه والواجبات لو ت أ م ل ه ا ك ث ي ر ا تجد أ ن ه يتوسع في مباح وربما كان معه بعض الحرام في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ويترك واجبات ك ث ي ر ة وهذا ليس من ص ف ة طلاب العلم فطالب العلم يتحرى أ ن يكون عمله دائما فيما فيه نفع له يعني فيما يعنيه مما أ م ر به في ا ل ش ر ي ع ة أ و حث عليه و أ ن يترك ما لا يعنيه من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة هذا الحديث قال عنه النووي في آ خ ر ه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا وتحسينه من ج ه ة ك ث ر ة طرقه من ك ث ر ة شواهده علماء العلل أ ن ه مرسل فقد قال أ ح م د ويحيى بن معين و ج م ا ع ة إ ن الصواب فيه أ ن ه مرسل ولكن له شواهد ك ث ي ر ة قريب من لفظه ولهذا حسنه النووي رحمه الله فقال حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا فالصواب أ ن ه حسن لغيره لشواهده نعم وعن ابي حمده انس بن مالك خادم رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحبه لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث عشر من هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن و و ي ة قال عن أ ب ي ح م ز ة أ ن س بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه لا يؤمن أ ح د ك م هذه ا ل ك ل م ة تدل على أ ن ما بعدها مامور به في ا ل ش ر ي ع ة إ م ا أ م ر إ ي ج ا ب أ و أ م ر استحباب ونفي ا ل إ ي م ا ن هنا قال فيه شيخ ا ل إ س ل ا م بن س ي م ي ه في كتاب ا ل إ ي م ا ن كما أ ح ض ر ن ي بعض ا ل إ خ و ة لا يؤمن أ ح د ك م أ ن هذا نفي لكمال ا ل إ ي م ا ن الواجب ف إ ذ ا نفي ا ل إ ي م ا ن لفعل دل على وجوبه يعني على وجوب ما نفي ا ل إ ي م ا ن ل أ ج ل ه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه دل على أ ن محبه المرء ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه و ا ج ب ة قال ل أ ن نفي ا ل إ ي م ا ن لا يكون لنفي شيء مستحب فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه ا ل إ ي م ا ن فنفي ا ل إ ي م ا ن دال على أ ن هذا ا ل أ م ر واجب فيكون إ ذ ن نفي ا ل إ ي م ا ن نفي لكماله الواجب فيدل على أ ن ا ل أ م ر المذكور والمعلق به النفي يدل على أ ن ه واجب إ ذ ا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن أ ح د ك م حتى له نظائر ك ث ي ر ة في ا ل ش ر ي ع ة يعني في ا ل س ن ة لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من, والد من والده وولده والناس أ ج م ع ي ن لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه وهكذا إ ذ ا تقرر ذلك ف إ ن نفي ا ل إ ي م ا ن فيها على باب واحد وهو أ ن ه ينفى كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب ثم قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل يعني يشمل جميع ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة من ا ل أ ق و ا ل والاعتقادات و ا ل أ ف ع ا ل فقوله حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه يشمل أ ن يحب ل أ خ ي ه أ ن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده وهذا واجب ويشمل أ ن يحب ل أ خ ي ه أ ن يكون مصليا كفعله فلو أ ح ب ل أ خ ي ه أ ن يكون على غير ا ل ه د ا ي ة ف إ ن ه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب لو أ ح ب أ ن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق ل ل س ن ة يعني على اعتقاد بدعي ف إ ن ه كذلك ينفى عنه كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أ ن و ا ع اجتناب المحرمات ف إ ذ ا أ ح ب لنفسه أ ن يترك ا ل ر ش و ة و أ ح ب ل أ خ ي ه أ ن يقع في ا ل ر ش و ة حتى يبرز هو كان منفيا عنه كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب وهكذا في نظائرها وقد جاء في النسائي يعني في سنن النسائي وفي غيره تقييد ما يحب هنا بما هو معلوم وهو قوله حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحبه لنفسه من الخير وهذا ظاهر قيد بين ولكن التنصيص عليه واضح أ م ا أ م و ر الدنيا ف إ ن م ح ب ة الخير ل أ خ ي ه كما يحب لنفسه هذا مستحب ل أ ن ا ل إ ي ث ا ر بها مستحب وليس بواجب فيحب ل أ خ ي ه أ ن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه هذا مستحب يحب ل أ خ ي ه أ ن يكون ذا وجاهه مثل ما له هذا مستحب يعني لو فرط فيه لم يكن منفيا عنه لم يكن كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب منفيا عنه ل أ ن هذه ا ل أ ف ع ا ل م س ت ح ب ة ف إ ذ ا صار المقام هنا على درجتين إ ذ ا كان ما يحبه لنفسه متعلق ب أ م و ر الدين فهذا واجب أ ن يحب ل إ خ و ا ن ه ما يحب لنفسه وهذا هو الذي ت س ل ق نفي ا ل إ ي م ا ن عليه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه يعني من أ م و ر الدين أ و من ا ل أ م و ر التي يرغب فيها الشارع و ع م ر بها أ م ر إ ي ج ا ب أ و أمر استحباب وكذلك ما نهى عنه الشارع فيحب ل أ خ ي ه أ ن ينتهي عن المحرمات ويحب ل أ خ ي ه أ ن ي أ س ي ا ل و ا ج ب ة هذا لو لم يحب لانتفع عنه كمال ا ل إ ي م ا ن الواجب أ م ا أ م و ر الدنيا كما ذكرنا ف إ ن ه ا على الاستحباب يحب ل أ خ ي ه أ ن يكون ذا ساحه في الرزق فهذا مستحب يحب أ ن يكون ل أ خ ي ه مثل ما له من الجاه مثلا أ و من المال أ و من حسن الترتيب أ و من الكتب أ و إ ل ى آ خ ر ه فهذا كله راجع إ ل ى الاستحباب م س أ ل ة ا ل إ ي ث ا ر و ا ل إ ي ث ا ر منقسم الى قسمين إ ي ث ا ر بالقرب و إ ي ث ا ر ب أ م و ر الدنيا أ م ا ا ل إ ي ث ا ر بالقرب ف إ ن ه مكروه ل أ ن ه يخالف ما أ م ر ن ا به من ا ل م س ا ب ق ة في الخيرات و ا ل م س ا ر ع ة في أ ب و ا ب الطاعات سابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى ف ا ل م س ا ر ع ة و ا ل م س ا ب ق ة تقتضي أ ن كل باب من أ ب و ا ب الخير يسارع إ ل ي ه المسلم ويسبق أ خ ا ه إ ل ي ه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والقسم الثاني ا ل إ ي ث ا ر في أ م و ر الدنيا يعني في الطعام في الملبس في المركب في التصدر في مجلس أ و ما أ ش ب ه ذلك فهذا مستحب أ ن يؤثر أ خ ا ه في أ م و ر الدنيا كما قال جل وعلا في وصف خ ا ص ة المؤمنين ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فدلت ا ل آ ي ة على أ ن ا ل إ ي ث ا ر بامور الدنيا من صفات المؤمنين وهذا يدل على استحبابه ص ل ة هذا بالحديث قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه يحب ل ل أ خ ما يحب للنفس قد يقتضي هذا أ ن يقدمه فهل إ ذ ا كان في أ م و ر الدنيا يقدمه على ما ذكرنا أ ن ا ل إ ي ث ا ر بالقرب مكروه الإثار في أمور الدنيا مستحب فحبه لأخي ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا المستحب هنا أيضا يستحب أن يقدم أخاه لأخي لنفسه على أمور أمور أمور في فحبه نفسه في يحبه يستحب يقدم أن مستحب من الدنيا هذا خ ل ا ص ة ما في الحديث من البحث وبهذا يظهر ضابط قوله لا يؤمن أ ح د ك م وما يتصل بها من الفعل حتى يحب ل أ خ ي ه حتى اكون أ ح ب إ ل ي ه من ولده ووالده والناس اجمعين أ ن هذا أ م ر مطلوب شرعا من لا ي أ م ن جاره بوائقه إ ل ى آ خ ر ه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد د الحمد اهتدى بهداه بسم وصحبه ب والسلام رسول الرحمن الرحيم ومن أما الله والصلاة الله لله على وعلى آله ع فكثر السؤال بعد درس ا ل ب ا ر ح ة عن معنى ا ل إ ي ث ا ر بالقرب و ن ظ ر ن ت أ ن ه ا و ا ض ح ة عند الجميع فنكررها لمن لم تتضح له ا ل إ ي ث ا ر بالقرب معناه أ ن ا ل م س أ ل ة إ ذ ا كانت ق ر ب ة إ ل ى الله جل وعلا ف إ ن ا ل إ ي ث ا ر إ ي ث ا ر أ خ ي ك بها مكروه ل أ ن هذا ينافي ا ل م س ا ب ق ة التي ذكرنا لكم أ د ل ت ه ا و ا ل م س ا ر ع ة في الخيرات و ا ل م ن ا ف س ة فمثلا أ ن يكون هناك ف ر ج ة في الصف ا ل أ و ل أ و مكان متقدم خلف ا ل إ م ا م فتقف أ ن ت و أ خ و ك المسلم فتقول له تقدم ت ف ض ل و يقول لك لا تقدم تقول تقدم م ث ل هذا لا ينبغي ل أ ن ه مكروه بل ينبغي ا ل م س ا ر ع في تحصيل هذه ا ل ق ر ب ة وهي ف ض ي ل ة الصف ا ل أ و ل مثلا أ ت ى رجل محتاج إ ل ى مبلغ من المال يسد عوزه خمسين مئه ريال أ ك ث ر ف أ ن ت مقتدر و أ خ و ك أ ي ض ا المسلم مقتدر فتقول له ساعده انا نعطيك ا ل ف ر ص ة تفضل ساعده وهذا يقول لا أ ن ت تفضل من باب المحبه يعني أ ن كل واحد يقدم أ خ ا ه فمثل هذا أ ي ض ا مكروه لا ينبغي ل أ ن في هذا الباب ا ل م س ا ر ع ة و ا ل م س ا ب ق ة في الخيرات كذلك من ج ه ة ا ل ق ر ا ء ة ق ر ا ء ة العلم على ا ل أ ش ي ا خ أ خ ذ الفرص لنيل الطاعات والجهاد واشباه هذا فمثل هذه المسائل تسمى قرب يعني طاعات ف ا ل إ ث ا ر بالطاعات يعني بالقرب لا ينبغي مكروه ل أ ن ه كما ذكرنا ينافي ا ل أ م ر بالمسارعه و ا ل م س ا ب ق ة والتنافس في الخير نعم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ر ئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث ا ل س ي ب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم ف إ ن ه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت ا ل ز ك ا ة ف إ ن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م وحسابهم على الله عز وجل فهذا الحديث فيه أ ن دم المسلم معصوم و أ ن ه إ ذ ا شهد لا إ ل ه إ ل ا الله واقام ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة يعني أ د ى حقوق التوحيد ف إ ن ه معصوم الدم وحرام المال هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه ا ل أ ح و ا ل التي يباح بها دم المسلم الموحد الذي شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله و أ ت ى بحقوق ذلك فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم وقوله لا يحل يعني يحرم وهو كبيره من الكبائر أ ن يباح دم مسلم بغير حق ولهذا ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم أ ع ن ا ق بعض فجعل ضرب المسلم أ خ ا ه المسلم وقتله بغير حق من خصال أ ه ل الكفر وثبت عنه أ ي ض ا عليه الصلاة والسلام انه ل ل والسلام ص ا ة أ قال إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إ ن ه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا يدل على أ ن من سعى في قتل المسلم و أ ت ى ب ا ل أ س ب ا ب التي بها يقتل المسلم ف إ ن ه في النار قال فالقاتل والمقتول في النار وهذا لا ينافي عدم ا ل م ؤ ا خ ذ ة م ؤ ا خ ذ ة المسلم بهمه وما جاء في ا ل ح د ي ث إ ذ ا هم عبدي ب س ي ئ ه فلا تكتبوها عليه وفي الحديث ا ل آ خ ر أ ي ض ا الذي الصحيح إ ن الله تجاوز ل أ م ت ي ما حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تعمل أ و تتكلم ل أ ن هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار المقتول و إ ن لم يفعل فهو في النار ل أ ن ه قد سعى في ا ل أ س ب ا ب وعدم الحصول لم يكن ل إ ر ا د ت ه عدم الحصول و إ ن م ا لتخلف ذلك عنه ب أ م ر قدري فيدل هذا على أ ن من سعى في أ س ب ا ب القتل أ و في أ س ب ا ب المحرم وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إ ل ي ه ف إ ن ه يعتبر كفاعلها من ج ه ة الاثم بل إ ن الذي يرضى بالذم كالذي فعله يعني من ج ه ة الاثم وهذا ظاهر من ا ل أ د ل ة فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث يدل على تعظيم ح ر م ة دم المرء المسلم وقوله دم امرئ مسلم هنا قال مسلم والمقصود بالمسلم هو الذي حقق ا ل إ س ل ا م يعني أ ص ب ح مسلما على ا ل ح ق ي ق ة لا على ا ل د ع و ة يعني من شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله واتى بالتوحيد أ م ا المشرك الشرك ا ل أ ك ب ر والمشرك المبتدا ا ل ب د ع ة ا ل م ك ف ر ة ا ل م خ ر ج ة من الدين واشباه ذلك فلا يدخل في وصف ا ل إ س ل ا م في هذا الحديث ولا في غيره ل أ ن المسلم هو من حقق ا ل إ س ل ا م بتحقيق التوحيد يعني ب إ ث ي ا ن ه بالشهادتين ومقتضى ذلك وكونه لم يرتكب مكفرا ً ولا شركا أ ك ب ر قال إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث وهذا استثناء أ و يسمى حصر ل أ ن ه استثناء بعد النفي والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ و ل ه ا لا يحل أ ت ى على النفي ومجيء النفي يدل على النهي بل مجيء النفي أ ب ل غ من مجرد النهي يعني ك أ ن ه صار ح ق ي ق ة م ا ض ي ة أ ن ه لا يحل بحيث إ ن النهي عنه قد تقرر و إ ن م ا ينفى وجوده في ا ل ش ر ي ع ة اصلا وله نظائر كقوله لا ي م ش ه إ ل ا المطهرون و أ ش ب ا ه ذلك مما يعدل فيه من النهي إ ل ى النفي ل ل م ب ا ل غ ة في النهي وهذه ق ا ع د ة م ع ر و ف ة في ا ل ل غ ة وفي أ ص و ل الفقه قال إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث هذه الثلاث أ ص و ل قال فيها السيب الزاني و الزاني له حالان اما أ ن يكون ثيبا يعني أ ن ه قد ذاق ا ل ع س ي ل ة من قبل يعني أ ن ه سبق له أ ن أ ح س ن أ ن تزوج بعقد شرعي صحيح فهذا يقال له ثيب اذا كان كذلك فانه لا يكون ثيبا بزنا ولا يكون ثيبا بعقد فاسد نرجو الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط الوجه مواصلة الاستماع هذا على